ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها أولستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانو هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون الله